ا ل س ل ا م عليكم قبل ما يقرب من أ ر ب ع ة أ ع و ا م من ا ل آ ن ق الرئيس م ا الفرنسي السابق نيكولاس ا ر ك و ي بزيارة ا خ ط ف ة إلى ت ر ك ي ان استغرقت ست ساعات、فقط. الرئيس ا ست ر فقط ف ل س ي رفض أن تكون زيارته إ ل ى تركيا ب ص ف ة رئيس د و ل ة فرنسا واختار أ ن يزورها بصفته رئيسا ل م ج م و ع ة العشرين التي تنتمي كل من فرنسا وتركيا إ ل ي ه ا وكانت فرنسا حينذاك ت ر أ س دورتها الأتراك أحس بالإهانة من تلك الزيارة تلك من فقدم أ أردوغان ر رئيس الوزراء التركي حينها وهو رئيس تركيا حاليا رجب ا حينها حاليا د طيب ل وهو ت ي نساركوسي ر س ا ا ا في كيفية ل ت ع ل مع الأمم الكبيرة فقدم اردوغان ل ل أ م م ا ك ب ي ة ف ق م أ ر د للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوسيه خلال استقباله له في أ ن ق ر ة ه د ي ة ت ذ ك ا ر ي ة كان الغرض منها إ ح ر ا ج ه وتذكيره بفضل تركيا على بلاده و م الهديه أن قرأ ا ر الفرنسي تلك الرسالة ئ ي س س عاجز ا تلك ل ن حتى عن النطق. فما ا تلك ل هي ه ة التي ا ت س خ ر ج ا أردوغان من ملفات الأرشيف العثماني ليقدمها فرنسا؟ الهدية لرئيس من كانت ع ب ا ر ة عن رساله ة ك ت ب ا الخلفاء العثمانيين أحد ردا على ر س ا ل ة ا س ت غ ا ث ة بعث بها ملك فرنسا ف ر ن س ي س ا ل أ و ل عندما وقع أ س ي ر ا في يد ا ل إ س ب ا ن يستنجد فيها الملك الفرنسي ب خ ل ي ف ة المسلمين ويرجوه أ ن ترسل ا ل خ ل ا ف ة قوات ردع إ س ل ا م ي ة تحرره وتحرر فرنسا من الغزاه ت الإسبان و ذ الاسبان نص مما جاء في ت ك ل ر ا سليمان ل ة إنه وإنه من ل ل ل ه ا ر ح م الرحيم أنا سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والبحر الأحمر والأندول والروميلي وقرمان الروم وولايه ذي ا ل ق د ر ي ة وديار بكر وكردستان و أ ذ ر ب ي ج ا ن والعجم والشام ومصر و م ك ة و ا ل م د ي ن ة والقدس وجميع ديار العرب والعجم وبلاد المجر والقيصر وبلاد أ خ ر ى ك ث ي ر ة افتتحتها يد جلالتي بسيف الظفر ولله الحمد والله أ ك ب ر أن السلطان سليمان ابن السلطان سليم ابن السلطان بايزيد إ ل ى فرانسيس ملك و ل ا ي ة فرنسا وبعد وصل إ ل ى اعتاب م ل ج أ ا ل ص ل ا ط ي ن المكتوب الذي أ ر س ل ت م ه مع تابعكم فرانك بام واعلمنا أ ن عدوكم استولى على بلادكم و أ ن ك م ا ل آ ن محبوسون وتستدعون من هذا الجانب مدد ا ل ع ن ا ي ة بخصوص خلاصكم وكل ما قلتموه عرض على عتاب سريره سدتنا ا ل م ل ك ي ة و أ ح ط به علم الشريف على وجه التفصيل فصار بتمامه معلوما ً فلا عجب من حفص الملوك وضيقهم فكن منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر ف إ ن ن ا فاتحون البلاد ا ل ص ع ب ة و القلاع ا ل م ح ص ن ة و هازمون أ ع د ا ئ ن ا و إ ن خيولنا ليلا و نهارا م س ر و ج ة و سيوفنا م س ل و ل ة فالحق سبحانه و تعالى ييسر الخير ب إ ر ا د ت ه و مشيئته و أ م ا ب ق ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ خ ب ا ر تفهمونها من تابعكم المذكور فليكن معلومكم هذا التوقيع سليمان مرحبا بكم هذا ج ه ا د الترباني يحييكم في ا ل ح ل ق ة ا ل س ا ب ع ة من البرنامج التاريخي العظماء المائه والتي نخصصها ل ل خ ل ي ف ة ا ل إ س ل ا م ي العظيم سليمان القانوني رحمة الله عليه وهو ا ل خ ل ي ف ة الذي وصلت في ف ت ر ة حكمه م س ا ح ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب أ ك ب ر م س ا ح ة على ا ل إ ط ل ا ق عبر تاريخ ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب أ س ر ه وقبل أغوار نصبر الجديدة أن حكاية عظيمنا أحب أن أشكر ح من كل علق على ل ق اشكركم ت برنامجنا ن ساهم أو في ر ه ا أ ش جميعا ف أ ن ا أ ق ر أ كل ما تكتبون و أ س ع د جدا بتعليقاتكم و أ س ت ف ي د من مقترحاتكم أما لإستفساراتكم الماضية منها مثلا سر تلك النجمة السوداسية في عالم بالنسبة استفسارات تعليقا الحلقات السوداسية الدين بربروسا على تلك وردتني سر كثيرة فقد في خير و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ن ي فكرت أ ن أ ج ي ب في ب د ا ي ة كل ح ل ق ة عن ا ل س ت س ا ر ا ت ا ل ح ل ق ة ا ل س ا ب ق ة إ ل ا أ ن ن ي توصلت ل ن ت ي ج ة أ ن ذلك سيؤثر سلبا على سير الحلقات وربما يحيطها ب ه ا ل ة من الملل الذي نحاول الابتعاد عنه في هذا البرنامج لذلك قررت أ ن أ خ ص ص في ن ه ا ي ة كل عشر حلقات إ ن شاء الله ح ل ق ة خ ا ص ة ل ل إ ج ا ب ة عن التساؤلات و ا ا ل على ل ر د م ق ت ت ر ح ا أما الآن فلنبدأ ب ق ص ة ا ل خ ل ي ف ة العثماني ا لا ع ظ ي م ل ل سليمان القانوني س ط ا ن وقصة هي ذ ا ا ل ل خ ف ة اوضح ل لهي ع ث م ا ن ي أ مثال على ن ظ ر ي ة الغزو التاريخي فحكايته مثال صارخ للوسائل ا ل ق ذ ر ة التي يستخدمها غزاه التاريخ لتشويه تاريخ ا م ة مجيده اخرجت ل ل إ ن س ا ن ي ة نماذج لا مثيل لها بين البشر فبعد هذا اللقاء الشهير بين أ ر د و غ ا ن وساركوسيه قامت م ج م و ع ة ع ل م ا ن ي ة ت ر ك ي ة ب إ ن ت ا ج مسلسل مسيء ل ل خ ل ي ف ة سليمان القانوني يصوره كزير نساء ورجل غارق بالملذات الدنيويه ة المسلسل ا م س و بالتركي العربية بحبها بشراء القرن العظيم قامت القنوات العربية وخاصة تلك المعروفة بحبها لكل ما هو إسلامي قامت بشراء هذا المسلسل وعرضه على شاشاتها تلك لكل على وعرضه هو وذلك بعد تغيير اسم المسلسل إ ل ى حريم السلطان ل ز ي ا د ة ا ل إ ي ح ا ء ا ت ا ل ق ذ ر ة ا ل م و ج ه ة ل ح ي ا ة هذا العظيم ا ل إ س ل ا م ي العملاق ي ي في إنتاج المسلسل ولا في عرضه وإنما في من تابع هذا المسلسل. فسليمان القانوني ليس ق فلقد قدمه ة لا المسلسل ولا المسلسل المستهدف المسلسل أفضل رجل إلى إنتاج وإنما تابع هذا وراء هذا ما تكمن من من هو عرضه وهو بين يدي ربه الآن. بل ي يدي ن ربه ا آ ن بالعكس ل ب ف ا ل خ ل ي ف ة سليمان يحترمه أ ع د ا ؤ ه قبل أ ت ب ا ع ه ولعلك تعجب أ ن اسم ا ل خ ل ي ف ة سليمان القانوني في أ د ب ي ا ت الغرب ليس القانوني و إ ن م ا سليمان الرائع أ و سليمان العظيم سليمان نيفسنت ذمان بل يعتبرونه من أ ع ظ م ملوك أ و ر و ب ا عبر تاريخها إذن الإسلامي هذا فمن المستهدف من تشويه هذا الرمز تشويه الحقيقة التي ي غزاه ف الهدف ل الكثيرون عنها أن من تشويه ر و م ل أ م ة و أ ن التاريخ وأنت و ط ف ك سيكبر الذي يوما دون أن يجد رمزا واحدا يجد دون من م أن أ ه به يمكن يقتدي أن ز ا ل ت يريدون أ ن نكفر نحن بكل ما كان مقدسا لدينا بينما على ا ل ج ه ة ا ل م ق ا ب ل ة نجد ا ل أ م م ا ل م ح ت ر م ة تحترم و لا بل تقدس ر م و ز ه النمسا وتغرس و في ع ق أ ب ا ا ئ ه ن ن ذ الصغر ا ل تقدير رموز أمتهم م مثلا لديها علم مكون من ثلاث أ ش ر ط ة أ ف ق ي ة اثنين منها باللون ا ل أ ح م ر بينهما شريط أ ب ي ض هذا العلم وضع لتخليد ح ك ا ي ة فارس صليبي اسمه ليوبولد الخامس دوق النمسا الذي كان مشاركا في حصار عكا في الحملة الصليبية الحملة الثالثة وتقول ا ل أ س ط و ر ة أ ن رداء هذا الفارس تحول من اللون ا ل أ ب ي ض إ ل ى اللون ا ل أ ح م ر من ك ث ر ة الدماء وعند انتهاء ا ل م ع ر ك ة نزع حزامه الذي بقي ما تحته من الرداء باللون ا ل أ ب ي ي ض و ت خ د ا لما يراه النمسويون يراه ب ط و ل الفارس ل ل ة من هذا ا ص ي ب يقرب ي لا تزال النمسا على تلك الحادثة ما ثمانمائة من سنة رغم مرور تخلد ق ص ة ب ط ل ه ا الصليبي بينما نحن مجغولون ب نحن م تشوي ب أبطالنا ع ة وقصة مسلسلات تسيء إلى ت ه س ي ر ة ا ل خ ل ي ف ة العثماني سليمان القانوني ما هي إ ل ا فصل من فصول م ؤ ا م ر ة أ ك ب ر يتم فيها تشوي ه ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة بشكل عام فيتم السبدال وصف ا ل خ ل ي ف ة العثماني إ ل ى السلطان العثماني و ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة إ ل ى الاحتلال التركي ولا أ ن س ى أ ن ن ي كنت أ د ر س في فلسطين في مدارس قطاع غ ز ة المنهاج المصري الذي تزخر فيه كتب التاريخ ا ل م د ر س ي ة بقصص الظلم والاضطهاد والتخلف الناتجه عن الاحتلال التركي ناهيك عن عشرات المسلسلات ا ل ع ر ب ي ة التي يتم فيها تشويه ا ل و ل ا ة العثمانيين وتصويرهم ك ط غ ا ة مستبدين وقوات احتلال ولكن في هذا البرنامج سنقوم إن شاء الله باستعراض ا ل ق ص ة ا ل ح ق ي ق ي ة للعثمانيين المجاهدين بالتفصيل وذلك تباعا عبر ح ل ق ة البرنامج ابتداء من المؤسس عثمان بن ارطغرل وحتى آ خ ر خ ل ي ف ة للمسلمين عبد المجيد الثاني رحمهم الله جميعا إ ذ ن فمن هو سليمان القانوني اسمه سليمان ا بن سليم ا ل أ و ل ابن بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح ابن مراد الثاني ابن محمد ا ل أ و ل ابن بايزيد ا ل أ و ل المشهور ببايزيد ا ل س ا ع ق ه ابن مراد ا ل أ و ل ابن ارخان غازي ابن عثمان ابن أ ر ت غ ر ل ا س م ه أ ب و ه السلطان سليم ا ل أ و ل سليمان ت ي م ن الذي بنبي ا ل سليمان ل ه ا كان إ ض ا ف ة لكونه نبيا ً ملكا ع ظ ي في م ا ا فزرع و ج د ن هذا الطفل منذ الطفل ن ع وفاه م ة أ ظ ا ر ر ه ش ع و بالعزة والعظمة ل ل م ح ل ه ذ الخليفه ا ا المهم س م فمن لذلك أن ن ت ا أسماء ر أ ب ن ن ن ا ا ئ ت م ي م روح وحب العزة ا ل إ سليم ا المهم وفاة ا م ل ل عند خ ف ة ا ل ل س ي ا ل أ و ل رحمه الله تولى سليمان حكم المسلمين كم كان عمره حينها لقد كان في الخامسة والعشرين فقط. تابعوا معي ما فعله هذا الخليفة العظيم وهو في هذا العمر فما أن تسلم سليمان مقاليد الخلافة وهو في هذا العمر المبكر حتى بدأ أول اختبار له تمثل في بعض الولاء الذين فقط بدأ تمرد كان سيكون تابعوا ما هذا هذا فما هذا اختبار ظنوا سببا أن أن سنه في في في في في ضعفه معي وهو وهو بعض صغر حتى ولكن السلطان الشاب سليمان القانوني ضرب بيد من حديد على كل من حاول اختبار ه ي ب ة ا ل خ ل ي ف ة فخلال ف ت ر ة ز م ن ي ة ق ص ي ر ة قام ب إ ج ه ا ض ع د ة عمليات تمرد كان من أ ش ه ر ه ا تمرد والشام الذي تم إ ج ه ا ض حركته ا ل ت م ر د ي ة و إ ع د ا م ه لكي يكون ع ب ر ة لكل من تخول له نفسه العبث مع هذا ا ل خ ل ي ف ة الحازم أما في الجانب الأوروبي الجانب في ولقد استهان ملوك أ و ر و ب ا بسليمان لصغر سنه أ ي ض ا فرفض ملك المجر دفع ا ل ج ز ي ة التي كان يدفعها ل أ ب ي ه سليم ا ل أ و ل عندها قاد ا ل خ ل ي ف ة الشاب سليمان بنفسه جيشا إ س ل ا م ي ا كبيرا وتقدم به إ ل ى وسط أ و ر و ب ا حتى وصل إ ل ى أ س و ا ر م د ي ن ة بلغراد ا ل ح ص ي ن ة وبلغراد هي ع ا ص م ة ا ل صربيا اليوم ولكنها كانت تتبع م م ل ك ة المجر حينها هذه ا ل م د ي ن ة كانت ب م ث ا ب ة الحصن ا ل أ خ ي ر ل ل م س ي ح ي ة في شرق أ و ر و ب ا بعد سقوط القسطنطينيه ة القسطنطينية المدينة مدينة ولكي تعرف مدى تحصين أسوارها أسوارها طويل أسوارها وقبل أسوار و فعليك أن تعلم أن السلطان محمد الفاتح الذي فتح لن لهذه بل الفاتح على、أسوارها. إلا أنه رحمه الله بليجراد تحصين يستطع يقتحم أصيب يغادر تعرف فتح استجمع بعد حصار رحمه مدى محمد محمد من أن أن أن أنه أن ا ق وهو جريح ي ن ز ففتحت و ر ع يديه يقول وهو اللهم إلى السماء ا ف هذه نسله المدينة ا على يدي رجل من يدي س و ب ا ل ق ر ا د على يدي سليمان بعد أ ن دكت قوات ا ل م د ف ع ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ س و ا ر ا ل م د ي ن ة بشكل متواصل أجبر القوات الصليبية القوات المدافعة عنها لإعلان استسلامها فكان أ و ل شيء صنعه سليمان عند فتحه ل ل م د ي ن ة هو رفعه ل ل أ ذ ا ن على قلعه ة بلغراد ل ا ش ي ر وانتشر ة خ بلغراد ر سقوط حسن ب في أيدي ا ل م م جميع أنحاء أوروبا. فأسرع ملوك س فأسرع ل الجزية الطاعة للخليفة ل ي في يدفعون ويظهرون ن أنحاء أوروبا. أوروبا ا ش ا الذي ب ظ ن ه لقمة قائد سائرة فإذا به قائد شجاع به ي ت ق د م الإسلامية الجيوش ب ن ف س ه وتحول ل خ ي فقام ة الخليفة الشعب السلطان سليمان الأرض الزمان. الأمر فرنسا فرانسيس الأول أو فرانسوال أول من الخليفة المسلم إلى ملك على ذلك ووصل لكي يتوسل ملك أول لكي أعظم من ن في ي أو وجه ذ ه من ل الذين احتلوا بلاده. إ س ب ا ا ن ف ق سلاح ا ل ب ح ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب ق ي ا د ة أ م ي ر البحر العثماني خير الدين بربروسا بتحرير المدن ا ل ف ر ن س ي ة من ا ل إ س ب ا ن فحرر المسلمون لفرنسا م د ي ن ة نيس و ج ز ي ر ة كورسكا اخذ ل ب أ المسلمون ميناء طولون الفرنسي ليصبح ق ا ع د ة إ س ل ا م ي ة لتحرك القوات ا ل ب ح ر ي ة ا ل م ج ا ه د ة و أ ص ب ح ت م د ي ن ة طولون ا ل ف ر ن س ي ة م د ي ن ة تحت حكم المسلمين ورفع علم ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة على قلاعها وصار ا ل أ ذ ا ن يرفع في تلك ا ل م د ي ن ة في الوقت الذي أ ص ب ح ا ل خ ل ي ف ة سليمان يتدخل في القوانين ا ل ف ر ن س ي ة حسب رؤيته وفي م ر ة من المرات أ ر ا د الفرنسيون أ ن يطوروا نوعا من الرقص ف أ م ر ا ل خ ل ي ف ة المسلم سليمان القانوني بمنع هذا النوع من الرقص لكي لا ينتشر الفساد بين الفرنسيين حسب ر ؤ ي ة ا ل خ ل ي ف ة وفعلا قامت فرنسا ب ا ل ا س ت ج ا ب ة ل أ م ر السلطان العثماني سليمان القانوني وفي زمن ا ل سلطان سليمان ا ل ق ا ن و ن ي الذي أ م ض ه من ج ه ا د إ ل ى ج ه ا د d ر د سليمان أ ن يضع ح د ا ل ق ر ا ص ن ة ا ل ق د ي س ي ح ن ا الذي ن ت خ ذ و ا من ج ز ي ر ة ر و د و س م ق ر ا لهم ل ش ن ا ل هجمات على سفن المسلمين في ا ل ب ح ر ا ل م ت و س ط ولكن في ا ل ب د ا ي ة منهم ق ر ا ص ن ة ا ل ق د ي س ي ح ن ا ق ر ا ص ن ة ا ل ق د ي س ي ح ن ا أ و فرسان ا ل ق د ي س ي ح ن ا هم مجموع ة من أ ق ذ ر المجموعات ا ل ص ل ي ب ي ة التي كانت تحارب المسلمين في الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة في فلسطين كان يطلق عليهم اسم ا ل ه س ب ت ا ل ي ي ن واشتهروا بصليبيتهم ا ل م ت ط ر ف ة وحقدهم الدفين على ا ل إ س ل ا م والمسلمين طبعا بتصوير تتعرض التزييف التاريخ الذي أمتنا قام المخرج المسيحي يوسف شهين بتصوير فرسان القديس يحنى في فيلمه السخيف وضمن يوسف مسلسل فيلمه شهين يحنى له في المهم ن الدين ا صلاح ص ر ل ي وهو ف مليء التاريخي بالمناسبة قام المخرج بالتزييف التاريخي ل بتصوير ا س ب ت ا ل على ي ي ن ن أ ه أ ن استمر مسالمين ا وطيبين و خ ر إحدى ا ل م ث ل لأداء ا ت د و قائدة فرسان الهوسبيتاليه في, في جرائمهم في فلسطين حتى طردهم منها البطل الكردي ا ل إ س ل ا م ي ص ل ا حتى الدين الأيوبي رحمه الله ا رحمه ف ا من جزيرة رودس مقرا جديدا لهم وذلك عمليات القرصنة على السفن الإسلامية حتى قرر بطلنا سليمان القانوني وضع حد لجرائمهم بحق المسلمين فقاد بنفسه أ س ط و ل ا إ س ل ا م ي ا ضخما واتجه نحو ج ز ي ر ة رودس فتحصن ق ر ص ن ة القديس يوحنا داخل أ س و ا ر قلعتهم فقامت ا ل م د ف ع ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة بدك حصون ا ل ق ل ع ة دون جدوى عندها قام سليمان القانوني بابتكار خ ط ة لم تعرفها جيوش ا ل أ ر ض من قبل وهي نفس ا ل خ ط ة التي سيستخدمها المقاومون في غ ز ة بعد ذلك بنحو خمسمائه عام فقد أ م ر القانوني بحفر خمسين نفق تحت أ س و ا ر ق ل ع ة رودوس ا ل ح ص ي ن ة و الجدير ت س ل ل إلى قلب العدو ومباغتة قواته ة ا ل بالذكر أ ن ق ر ا ص ن ة القديس يوحنا رحلوا بعدها إ ل ى ج ز ي ر ة مالطا واتخذوها مركزا جديدا لهم وسموا بعدها بفرسان مالطا حتى طردهم منها نابليون عام 1798 إ ل ا أ ن ه م ظلوا منظمين تحت تنظيم سري بغطاء ا ل أ ع م ا ل ا ل خ ي ر ي ة و أ س س و ا م ن ظ م ة فرسان مالطا التي كونت د و ل ة ا ف ت ر ا ض ي ة تعترف بها ما يقرب من م ئ ة د و ل ة من بينها أ ر ب ع دول ع ر ب ي ة وصار لهم ارتباطات ق و ي ة مع فرسان المعبد الذين يمتلكون ت أ ث ي ر ا قويا في دوائر صنع القرار ا ل أ م ر ي ك ي ة وهناك مؤشرات وتقارير ب أ ن ش ر ك ة بلاك ووتر ل ل م ر ت ز ق ة ا ل م أ ج و ر ي ن التي قامت بجرائم ع د ي د ة في العراق ما هي إ ل ا و ا ج ه ة لفرسان مالطا الصليبيين ر بعد رودس قام القانون رحمه الله بتحرير باقي المدن ا ل إ س ل ا م ي ة في شمال أ ف ر ي ق ي ا من ا ل ق وقام ا الصليبية والجزائر وليبيا الغزاة الصليبين ا ت فتم تطهير تونس يكتف ولم ل من ن ن و بهذا الحد بل الحد ا ق بالدفاع م ح ر ب ة ا ص ل البرتغاليين على تخوم البحر الأحمر ل ي ي ي ب ب ن وقام ا تخوم عن الخليج العربي في وجه القوات ا ل ص ل ي ب ي ة التي كانت تخطط لاحتلاله وبذلك اتحدت عمان و ا ل أ ح س ا ء وقطر في جسد د و ل ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ا ل ع م ل ا ق ة و انضم الصومال للجسد ا ل إ س ل ا م ي الكبير أ ي ض ا ً و تحولت موانئه لقواعد ح ر ب ي ة تنطلق منها ا ل أ س ا ط ي ل ا ل إ س ل ل ا ا م ي ة ع ث م ا ن ي ة وبذلك حصن السلطان سليمان الخليج العربي و عمان و اليمن و الصومال من ا ل غ ز ا ة الصليبين وتحول تهدد حربي محصن اليمني لميناء ميناء بمئة مدفعية تهدد أمن أي سفينة عدن غازية قطعة تفكر وسنعلم خلال الحلقات ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله لماذا حصن السلطان سليمان القانوني البحر ا ل أ ح م ر بالذات وبعد ذلك وصلت للقانون رسائل ا س ت غ ا ث ة من مسلمي الهند الذين هاجمتهم القوات الصليبية البرتغالية فأسرع سليمان القانوني بإرسال سلاح البحرية الإسلامية إلى الهند للدفاع عن المسلمين ثم قام المسلمون إلى إقليم إتشيل في أندونيسي عن ثم فأسرع بالإستعانة ب أيضا ل ي خ فارسل ة ل ل البطل سليمان القانوني م م س ي ن ف أ السلطان سليمان القانوني إ ل ى أ ن د و ن ي س ي ا قوات التحرك السريع ا لسلاح ت ا ب ع ة ل ا ل ب ح ر ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة وذلك للدفاع عن المسلمين هناك فصار يدافع في أفريقيا السلاح البحرية الإسلامي يدافع عن الإسلام والمسلمين في بحار الشرق آسيا وغرب أوروبا وشمال وغرب عن وفي نفس الوقت استمر سليمان القانوني بتحريك أ س ا ط ي ل ه ا ل ع م ل ا ق ة إ ل ى ا ل أ ن د ل س ج ئ ه وذهابا و ذ ل ك ل إ ن ق ا ذ ا ل أ و ر و ب ي ي ن المسلمين من أ و ك ا ر التعذيب ا ل ص ل ي ب ي ة لمحاكم التفتيش كان ويشترك تلك هذا بعضا من جهاد الخليفة الإسلامية العظيم السلطان سليمان القانوني الذي غزاة التاريخ الآن السلطان الجريمة من أن يشوه صورته بحريم السلطان معهم بحريم يريد في تلك الجريمة. كل من يشاهد هذا المسلسل وغيره من ا ل أ ع م ا ل التي تشوه تاريخنا تاريخنا المجيد من من لمكة كسرنا فتحن وانتظار قتال طارق <تصفيق> حصار واذكو صاغر أو لكة في بعد واد خضاء ا ح ق ي ق ة أ ن كل ما ذكرناه عن السلطان سليمان القانوني لا يمثل جزءا بسيطا من بطولاته التي كانت م ع ر ك ة مهاكس ا ل ع ظ ي م ة ا ل م ع ر ك ة التي خلدت سيرته في جميع أ ن ح انحاء ء أوروبا ففي س ة 1526 للميلاد أعلن باب الفاتيكان بابا ل النفير ة العام في ر أ ج أ و ر و ب ا لمحاربة سليمان القانوني وقد اصدر قرارا بمنح سقوط الغفران ن كنسية موقع من تضمن للجنود الصليبيين الغفران لكل صليبي المعركة السقوك البابا والخلود يشارك فتكون هي شخصيا بهذه بمثابة شهادات وهذه ذنوبهم موقع طبعا الاعتقاد الأبدية عرفته في حلف أكبر حسب حتى ذلك الوقت مكون من ا ل إ م ب ر ا ط و ر ي ة ا ل ر و م ا ن ي ة المقدسه ة وتشمل كل من إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا النمسا كل إيطاليا إسبانيا و سويسرا ولكسنبورغ ل بلجيكا ن د ا م ا واسعة م ن فرنسا وأراضي أوروبية أخرى م م ل ك ة المجر وسلوفاكيا ت ش م المجر ل و وترانسلفانيا وهي رومانيا الحاليه ة إضافة مملكة لشمال صربيا ب و ي ي م ا وهي ج م ه و ر ي ة التشيك ا ل ح ا ل ي ة م م ل ك ة كرواتيا و م م ل ك ة بولندا و إ م ا ر ة بافاريا ا ل أ ل م ا ن ي ة وهي و ل ا ي ة البايرن ا ل أ ل م ا ن ي ة إ ض ا ف ة لجيش ا ل د و ل ة ا ل ب ا ب و ي ة م د ع م ة بجحافل من ا ل م ر ت ز ق الصليبيين كل هؤلاء في م و ا ج ه ة جيش واحد جيش د و ل ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ا ل م ج ا ه د ة ق ي ا د ة ر ج ل و ان ح د اسمه الخليفة ا س م ل ي ا ا ل ق ن ن و يقود الذي ر ر أن ي ق جيش ا ل إ س ل ا م بنفسه في هذه ا ل م ع ر ك ة ا ل م ص ي ر ي ة فكيف كانت أ ح د ا ث م ع ر ك ة مهاكس ا ل خ ا ل د ة وما الشيء الذي قاله السلطان سليمان لجيشه قبل انطلاق ش ر ا ر ة ا ل م ع ر ك ة و أ د ى إ ل ى بكاء الجيش ب أ س ر ه وما السر الخطير الذي تم اكتشافه في ن ه ا ي ة تلك ا ل م ع ر ك ة ولماذا نقش الكونغرس ا ل أ م ر ي ك ي ص و ر ة ا ل خ ل ي ف ة ا ل إ س ل ا م ي العثماني سليمان القانوني على جدران مبنى الكونغرس ل ل إ ج ا ب ة عن هذه ا ل أ س ئ ل ة تابعوا معنا ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة من مسلسل جهاد السلطان ك ن و ا في الموعد السلام عليكم و ر ح م ة الله ه و ب ر ك ا ت عاردون عاردون عاردون عاردون عاردون عاردون عاردون عاردون سأتشرف ت ب م اشتركوا ب اليوتيوب البرنامج أولا بأول ع على ت لقناتنا لتصلكم حلقات ك م أولا و أ س ر أكثر بقراءة ف ع ل ي ق ق ا ت ت ك م م و ح ا ت م أسفل ف ل ا ي ي د في ل ي ي و و وعبر ت ب ص في ح ت ن ا ا على ل ف س سيتم ب و وتويتر ك ت ي نشر ع ل ق ا ت ل ح ل ق ة أما ا ل آ ن ا ق التعليقات القادمة ر أ و ا ا ل ت ي ل ا ت ق ل ر و ع ة ع ن أحداث قصتنا ل ان تعيدي الخير للارض تعطينا عليكم 「はい。 ا ن بقلب يعرف الحق يقينا يركب الصعب و ي ن ض ي في العلا نجما لا حفينا 「ああいだい」「 جميلا جل اشراقا يحتوينا يا ع ب ل ا ل غ ا ل د ع و ه لينا و ا ش ر و ا ل د ي ن جميلا جل اشراقا يحتوينا يركب الصعب ويمضي في العلا نجما لا ح ف ي ن ا ん<音楽><音楽> أ ن ت ع ي د الخير ل ل أ ر ض تعطين بجود